وَإِذْ قَالَتِ الْأَنْبِيَاءُ اسْتَبْنُوا مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا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 ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُضَلِّلُ الْكَافِرِينَ رِجَانَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّغِي أَنْسَلَ رَسُولُ بِالْغَدَا وَدِينِ الْحَقِّ شريكون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجون من عذاب ال தூ மீனி ஓ சூலி ஓ தூ ஜி தூநிலயிவி கும் ஃபுஷிகு يُرِ لَكُم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يَأْفِذ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تِنَلْ آنَ أُرْ وَمَسَاكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا ايها الذين امنوا اامنوا ان صار الله كما قال ايثبنوم يوم القيامه لمن اصر الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسراء فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَيَّدْنَا لَهُمْ نَصْرًا